En dat is ook een فاستغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم, يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل en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 ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن, ليقولن الذين كفروا إن هذا ولئن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ ليقولن مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يوم يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم en dat is ook een in en in ولئن أَذَقْنَاهُ نعماء بعد ضَرَّاءَ مسته ليقولن ذهب السيئات عني إِنَّهُ لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أولئك لهم مغفرة وأجر كبير